ص ل ا ة القيام عذابكم الله, الله اكبر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 ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إ ل ي ك البصر خ ا س ئ ا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السغير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إ ذ ا أ ل ق و ا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما أ ل ق ي فيها ف و ج س أ ل ه م خزنتها أ ل م ي أ ت ك م نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنفروا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 ف س ت ع ل م و ن نذير كيف و ل ق د كذب ا ل ذ ي ن من ق ب ل ه م ف ك ي ف كان ل ل ع ل و ر ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر, الله أكبر الحمد ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ر ح الرحيم م ا ل ك يوم ا ل دعويه ي إياك ن ن ب د إ ا ك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير ا ربحيه أنعمت ذات مضمون اجتماعي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 امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أ ن ش ا ك م وجعل لكم السمع والابصار والافئده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 الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل ذ ارايتم ان اهلكني الله ومن معي أ و رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا ف س ت ع ل موسوعه ن من هو في النابلسي ت م إ ل أ ع ل و م الاسلاميه ف ن أ ت ك م م ب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 و موسوعه ا ت ر النابلسي ن بمجنون ع م ة ربك وإن ك لأجرا ر ممنون وإنك للعلوم ع ى خلق ظ ي م ف س ت ب ي ي ب ب ص و ن أ ك الاسلاميه م ف ت و هو ن إن ربك هو أعلم بما هو وقل م و س ب ي ل و ه و أ ع ل م ب النابلسي م ه ت د ي ف ل تطع ا ل م ك ذ ي ن ودوا تدهنوا ه ن ن و و للعلوم ا ت ك ح ل ه ه ي ن م الاسلاميه م بنمين ع ت د أ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 ولا ي س ت ث ن و ن فطاف ع ل ي ه ا طائف م ن ربك وهم ن ا ئ م و ن ف أ ص ب ح ت ك ا ل ص س ي فتنادى ل ا ع ل ى ح ر ف ك م ا ن ا م ص ا ر م ي ن فانطلقوا وهم يتخافتون أ ن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما راوها قالوا انا لضالون بل نحن محروم قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون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 ولعذاب ا ل آ خ ر ة أ ك ب ر لو كانوا يعلمون الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ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 سلهم ايهم بذلك سعيين ام لهم شركاء فلياتوا بشركائهم ان كانوا صادقين يوم يكشف عن ساقهم ويدعون إ ل ى السجود فلا يستطيعون خاشيه ابصارهم ترهقهم ذله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 أ م عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إ ذ نادى وهو مكظوم لولا أ ن تداركه ن ع م ة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم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 موسوعه ا الحق م ا أدراك ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم ا ل ا ب ا ل ق ا م ي ه بريح موسوعه النابلسي للعلوم ث ا ن ي ة أ ي ا م ح س و م ا ا فترى ل ق و م ف ي ه ا صرعا ك أ ن ه م أ ع ج ا ز نخل ء الله و ي ة ف ه ترى م من ب ا ق ي ة وجاء ف ر ع و ن ى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 موسوعه ا ل ص و ر ن ف ق و ا ح ح د ة و م ل ت ا ل أ ر ض و ا ل ج ب ا ل فذكتا دكة و ا ح د ة ف ي و م ذ وقعت ا ل و ا ق وانشقت ع ل س م ا ء فهي ي و م ذ و ه ي والملك على أرجاء على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 حسابية فهو في ي ع ش ة ر ا ض ي في ة جنة ع ا ل ي ة ق ط و ف ه ا د ا ن ي ة ك ل ه غ ي ش ربحيه ذات مضمون ا أ ل ف ا ج ت م ا ل ا ل ي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 أ ا م ا من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لي لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه م و س ل ل س ة ر ع ه ا سبعون س ذراعا ف ل ك و إ ن ه ك ا ن ل ا ي ؤ م ن ب ا ل ل ه ا ل ع ظ ي م و ل ا يحض ع ل ى ط ع ا م ا ل م س ك ي ن ف ل ي س ل ه ا ل ي و م هاهلا ح م ي ى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 ولا موسوعه ل ل ق ي ا ما تذكرون ت ي ل م ن ر ب ا ل ع ا ل م ي ن و ل و و ت ق ل ع ل ي ن ا بعض ا ل أ ق ا س ل ا م ن ه ب ا ل ي م ي ن ثم ل ق ط ع ن ا م ن ه الحسنى وإنه لتذكرة ل ل موسوعه ت ق النابلسي ع ل م منكم أن ك ي ن وإنه ح ة ل ع ل و م الاسلاميه ك ف ر ي ن ن و إ ح ق ي فسبح باسم ربك العظيم الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.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 وصاحبته و أ خ ي ه وفصيلته التي تغويه ومن في ا ل أ ر ض جميعا ثم ينجيه كلا إ ن ه ا ل ظ ا ل ز ا ع ة ل ل ش و ا تدعو من أ د ب ر وتولى وجمع ف أ و ع ى إ ن ا ل إ ن س ا ن خلق ه ل و ع ى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 ف موسوعه ن ابتغى ل ئ م النابلسي ع ا د و و ن هم للعلوم أ م م ا ن ت ه ه ر الاسلاميه ع و و ن ا ذ ي ن هم ه ب ش د ا ت ه ن في جنات م ك ر م و ن ا ل ل ه أ ك ب ر ا ل ل ه أكبر الاسلاميه أكبر الله أكبر الله أكبر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 خ ش ع أ ب ص ا ر ه م ت شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي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 ارسلنا نوحا إ ل ى قومه ان أ ن ذ ر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إ ل ى اجل مسمى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 ل ت س ل ق و ا منها سبلا فجاجا الله اكبر ل ل ه أكبر, الله أكبر الله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 ولا تزد الظالمين إ ل ا تبارك ا الله أ ب ر الله أ ك ب ر السلام الله السلام الله السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله ح موسوعه د النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا ل م ي ن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 وانا ظننا أ ن لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا وانا لما سمعنا الهدى امنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا الله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 واذكر اسم ربك وتبتل إ ل ي ه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إ ل ه الا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أ و ل ي النعمه ومهلهم قليلا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 فمن شاء اتخذ إ ل ى ربه سبيلا الله, الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ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 موسوعه ي ن النابلسي م ر للعلوم ف ا ل ا تمن ت س ت ك ث ر و ل ر ب ك ف ا ر نقر ف ي الناقور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 كذلك يضل الله م ن يشاء و ي ه د ي م ن ي ش ا ء وما ي ع ل م جنود ربك إ ل ا ه و و م ا هي إ ل ا ذ ك ر س ل ب ش ر ا ل ل ه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 موسوعه ا ل و ا ل ل ي ل إذ أدبر و ا ل ص ب ح إ ذ ا أسفر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 م و س و ع ل النابلسي ر ا ل ل ع ه و م الاسلاميه اسماء الله الحسنى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 الله اكبر ل ل الله ه أكبر أ الله أكبر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 عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أ س ا و ر من فضه وسقاهم, وسقاهم ربهم شرابا طهورا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 و شركه ا ل ا ه يحبون ا ل ع ا ج ل ة و ي ذ ر ر و و ن ا ء ه م ي و م ث ق ر ر ن ح ن ن خ ل ق ا ه م و ش د ن ا أ س ر ه م و إ ذ ا ش ئ ن ا بدلنا أ م ث ا ل ه م ت ب د ي ل ا إن هذه تذكرة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 كأنه ج م ا ل صفر و ي س و م للمكذبين ذ ه ذ النابلسي يوم ا ي ط ق و ن هذا للعلوم ف ن الاسلاميه ل ن فإن ك د موسوعه ا ل ن ا ب ي س ي للعلوم ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه ا م ي ه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 إن المتقين, في ان المتقين في ضلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إ ن ا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين ك ل و ا و ت ت م ع و النابلسي ق ي ل ا إ ك م م ج ر ل ل م ك ذ وإذا ب ي ن ق ي ل ل ه م الاسلاميه يركعون و ذ ذ ل ل م ك ب ن فبأي ب حديث د ع يؤمنون